إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني تمواتي والأرض أبصر وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك Lamubat dilali kalimati, wala ولن تجد من دونه منتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون ولا تعد عينك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَهُ ولا تضيع ما له فالقلب عن ذكرنا واتبع الهوى وكان امره فروطا وقل الحق من ربكم فما شاء مَا وَمَا شَاءَ أَوْ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِقُهَا وَإِنْ تغيثوا يغاثوا بماء كامه ليشعوا الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وغل الحق o my Rabbikum صدق الله العظيم